وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُهُ ورسولُه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتِه ولا تموتُنَّ إلا وأنتم مصلِمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقَكم من نفسٍ واحدًا وخلقَ منها زوجَها وبثَّ منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا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 فشرر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد عباد الله فتمر الليالي والايام وتنقضي الشهور والاعوام على العباد سواء بسواء فمنهم مكتسب خيرا ومنهم حامل وزراء فلا الطاعة جعلت،, جعلت اليوم على صاحبه بطيئًا فلم ينقض عليه ولا المعصية جعلت الليل سريعًا على أهل الشهوات فأدركوا النهار قبل غيرهم فشروق الشمس هو شروقها على الأبرار والفجار والمؤمنين والكفار والمتفجدين والخمار وغروبها هو غروبها عليهم جميعاً ولكن العِبرة ليست بالأوقات، وإنما هي بالأعمال فإن الأوقات أوعيتُها، والوعاءُ يحفظ ما فيه من حُسنٍ وقُبحٍ ومن هنا كان طول العُمر خيرًا للمؤمنين الأخيار، لأنهم يكتسبون فيه ما يُقرِّبُهم إلى الله تعالى، وينيلُهم رضوانَه وجنَّته، وكان وبالًا على الكُفَّار والفُجَّار، لأنهم يعملون فيه ما يُوجِبُ لهم النار، وغضَبَ الجبار جل جلالُه وقد سأل رجلٌ النبي صلى الله عليه وسلم فقال، أيُّ الناس خير؟ قال فقال النبي عليه الصلاه والسلام من طال عمره وحسن عمله قال فاي الناس شر قال من طال عمره وساء عمله رواه الترمذي والاستباق الى الخيرات عباد الله والمنافسه على الباقيات الصالحات اصل من الاصول الثابته في القرآن الكريم امرنا الله جل وعلا به في عدد من الآيات قال جل وعلا، ولو شاء الله لجعلكم أمةً واحدة، ولكن يبلوكم فيما آتاكم، فاستبِقوا الخيرات، إلى الله مرجعكم جميعًا، فينبِّئُهم بما كنتم فيه تختلفون وأمرنا سبحانه وتعالى أن نُسارِع إلى مغفرته وجنَّته، ولا يكون ذلك إلا بالمُسارَعة إلى الأعمال الصالِحة لأنها ثمنُ المغفرة والجنة قال جلَّ وعلا وسارِعُوا إلى مغفرةٍ من ربِّكم وجنَّةٍ عرضُها السماوات والأرض أُعدَّت للمُتَّقين الذين ينفِقون في الصرَّاء والضراء والله يحب المحسنين وفي آيةٍ أُخرى أمرنا جل وعلا بالمُسابقة عليها لأن أهل الإيمان يتسابقون على مغفرة الله وجنَّته قال جلَّ وعلا سابقوا إلى مغفرةٍ من ربِّكم وجنة عرضُها كعرض السماء والأرضَ أُعدَّت للَّذينَ آمَنُوا بالله ورسُلِه ذلك فضلُ الله يُتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وأخبرنا سبحانه أن المسابقين إلى الإيمان والعمل الصالح يسبقون إليه جلَّ وعلا، ويظهرون بالقرب منه في الدار الآخرة، وكفى بذلك شرفًا، وفضلا للمُتسابقين في الخيرات، قال جلَّ وعلا، والسابقون السابقون، أولئك المُقرَّبون في جنات النعيم والسابقون إلى الإيمان والهجرة والمُصرَة من الصحابة رضي الله عنهم ليسوا كمن تأخر إسلامهم مع صحبتهم وفضلهم وعظيم منزلتهم ولذا كان أبو بكر رضي الله عنه أفضل الصحابة وهو أولُهم تصديقًا ونُصرةً وكان من المُسابقين إلى الخيرات حيث قال عمر رضي الله عنه يرحم الله أبابك يرحم الله ابا بكر ما سبقته الى خير قط الا سبقني اليه وفي روايه قال قال رضي الله عنه ما بادرني ابو بكر إلى شيء الا سبقني اليه وأخبر الله جل وعلا في القرآن أن من امن قبل فتح مكه وأعظم أجراً ممن آمن بعده، فقال جل وعلا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجةً من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلاً وعد الله الحسنى، والله بما تعملون خبير ومن رزقه الله تعالى عافيةً في بدنه وفراغًا في وقته تسنَّى له من العمل، ما لم يتسنَّى لغيره، فكان ذلك خيراً له، إن شغل وقته بالطاعات، وعمَّر أيامه ولياديه باكتساب الحسنات أو كان شرًّا عليه إن صرف أوقاته في معصية الله تعالى والإنسان المُعافى الذي عنده لا بد أن يكون من أحد الفريقين ولذا جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبونٌ فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ رواه بُخارين قال ابن الجوزي رحمه الله قد يكون الإنسان صحيحا ولا يت... ولا يكون متفرغا لشغله بالمعاش والعكس كذلك قد يكون مستغنيا ولا يكون صحيحا فإذا اجتمع ايد اجتمعت الصحه والفراغ قال فإذا اجتمع عليه أو فإذا اجتمع فغلب عليه الكسل عن الطاعه فهو المغبون كما جاء في الحديث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 فهو المغبوط، المغبوط بمعنى الذي يغبِطُه الناس أن يتمنَّون أن يكونوا مثله، أو يكون لهم ماله وذلك في الآخرة لما يروا من أخر نعمة الله عليه لما استغل وقته وفراغه وصحته في الدنيا بطاعة الله تعالى قال فهو المغبوط، ومن استعملها في معصية الله تعالى فهو المغبون لأن الفراغ يعقبه الشغل والصحة يعقبها السقم انتهى كلامه رحمه الله وإهدار العمر وإضاعة الوقت في معصية الله تعالى هي الموت بل كما قال ابن القيِّم بل هي أشدُّ من الموت لأن الموت يقطع الإنسان عن العمل خير عن العمل كله، خيره وشره وأما صرف الوقت في المعصية فإنه يقطع عمل الخير ويزيد عمل الشر يقول ابن قيِّم رحمه الله إضاعة الوقت أشدُّ من الموت لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها انتهى كلامه وأهل الإيمان والتقوى في جهادٍ شديدٍ دائمٍ لأنهم يجاهدون نفوسا أمارةً بالسوء ويجاهدون قلوبًا نزاعةً إلى الهوى ويجاهدون زهرة الدنيا وزينتها ويجاهدون أهلاً وولداً وقرابةً هم من فتنتها ويجاهدون جيوشًا من شياطين الجن والإنس يراودونهم عن المعصية ويزينون لهم الشهوات بينهم وبين عبادة الله تعالى فكان جهادهم هذا من أعظم الأعمال وأجلها وهو سبب توفيق الله تعالى وهدايته لهم وتذبيته إياهم فإنه سبحانه قد وعد بذلك فقال جل وعلا والذين جاهدوا فينا لا لهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم علي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عذوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وليه المتقين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين اللهم صلِّ عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانه إلى يوم الدين اما بعد عباده الله فاتقوا الله واطيعوه واخذوا من صحتكم لمرضكم ومن فراغكم لشغلكم ومن حياتكم لموتكم ومن دنياكم لآخِرَتِكم فان اليوم عمل فان اليوم عمل ولا حساب فإن اليوم عمل ولا حساب وغداً حساب ولا عمل يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية أيها المسلمون تنتظرون قدوم شهر من أشهر الله تعالى تعظم فيه الخيرات وتكثر فيه الحسنات وتتنزل فيه الرحمات وتفتح فيه أبواب الجنان فلا يغلق من هباب وتغلق أبوابُ النار فلا يُفتَحُ من هباب وتُغلَلُ مرضةُ الشياطين فلا يصلون إلى ما كانوا يصلون إليه في غير رمضان فأعُدُّوا لهذا الشهر عُدَّته وفرِّغوا أنفسكم للعمل الصالح الذي يُقرِّبُكم من ربِّكم فإنه سيمضي كما مضى غيره من الشغور والأعوام والسعيدُ من قضى أوقاته في قاعة الله تعالى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 عباد الله، إن من الناس من يستعدون لرمضان بالملاهي والمحرمات، ويعينهم على ذلك شياطين الجن بالوسوسة والتخبيق، ويتسلط عليهم شياطين الإنس بما يعدونهم به في فضائياتهم من مسلسلاتٍ وملهياتٍ تصُدُّهم عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة وتُزيِّنُ لهم السُّوء فتقسُوا بها قلوبُهم ويتفاقلون عن الطاعات وربما كان في بعض مشاهدها سُخريةٌ بدين الله عز وجل أو بحملته من العلماء والمحتسِبين وعباد الله الصالحين ولا يحل لمسلم يؤمن بالله تعالى أن يحضُر تلك المجالس ولا أن يستمع إليه ولا أن يستمتع بتلك المشاهد وإلا كان شريكاً لهؤلاء المجرمين الساخرين في سخريتهم بنيل الله تعالى أو بعباده الصالحين قال جل وعلا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آية الله يكفر بها ويُستهزأ بها فلا تقعدوا, تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامعوا والكافرين في جهنم جميعا أيها المسلمون كم من مفرِّط على نفسه في الأعوام السابقة قد وعد ربه إن أدرك رمضان القابل أن يجتهد اجتهاداً لا مزيد عليه ولكنه ينسى وعده ذلك ولا يتذكره إلا في آخر الشهر حين يرى الناس قد سبقوه بالأعمال الصالحة ولم يبرح مكانه فليتذكر من الآن وعوده في الأعوام السابقة ولا يجعل رمضان هذه السنة كمن مضحه ضى من رمضانات اضاعها في اللهو والعبث والنوم والغفله ان اعمارنا تنضي ان اعمارنا تنضي بنا سرع تنضي بنا إلى ونحن لا نشعر وما مواسم الخيط بنا كل عام ونحن كما نحن لم نزدد ايمانا ولا عملًا صالِحًا وهذا من إطباق الغفلة من أتباق الغفلة وتسويف النفس وتزيين الشيطان فلنحذر ذلك عباد الله ولننتبه من غفلتنا ولنستيقِذ من رقدتنا ولنذحر شياطيننا ولنستعدَّ لرمضان قابِل بما يليقُ به كونُه موسِمًا من مواسم الآخرة وشهرًا من أشهر الله تعالى المُبارَكَة قل الله تعالى من انفسنا خيرا فعسى فعسى ان نحظى بنفحه من نفحته المباركه نسعد بها فلا نشقى بها ابدا فاللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان صحة في صحةٍ وعافيةٍ يا رب العالمين اللهم وفِّقنا للأعمال الصالحة فيه وفي غيره من أسهر العام يا رب العالمين اللهم وفِّقنا لصيام نهاره وقيام لياليه اللهم وفِّقنا لإدراك ليلة القدر التي هي ليله او التي هي خير من 1000 شهر اللهم اات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم ما لنا بالخير اعمالنا اللهم واجعل خير ايامنا يوم نلقاك فيه يا رب العالمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لعلماءنا ومشايخنا وكل من كان له فضل علينا اللهم ابر لي هذه الامه امرا رشد يعز فيه اهل طاعتك ويهدى فيه اهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر اللهم اصلح وولاة أمورنا اللهم وهيئ لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه هناك بعض إخواننا ثلاثٌ من النساء ورجلٌ أنفقوا على هذا المسجد ويطلبون منكم الدعاء فاللهم اشفي من مرض منهم اللهم واهدي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 أمانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك وقوم إلى صباتك